اسمحوا لي أن أجب سريعا على هذه الأسئلة أما بالنسبة للسؤال الأول وقد أجبت عليه بفضل الله تبارك تعالى هل ما حدث في الأيام الماضية يعد خروجا على الحاكم أم لا وقد فصل أجبت وبينت وقلت أدين لله تبارك تعالى بأنه ليس خروجا ليس خروجا وأنا أعد الآن بفضل الله تبارك تعالى ورقة علمية رصينة مدعمة بالأدلة من خلال فهم الواقع من خلال فهم الواقع.